يسألونك عن الأئفال قل الأئفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا دت بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم إن كنتم المؤمنون الذين إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَ كَفِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبِينَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إث تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أنني مددكم ان نُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَرُدُفٍ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُعَاسَ آمَنَةً مِّنْهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم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 ومن يشاقق الله فإن, الله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتوّلهم الأدبار وَمَن يُوَلِّمَ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا إلا متحرفاً للقتال أو متحيزاً للفئة فقد جاب غضب من الله ومؤاخج جهنم ومؤاخج جهنم وبئس المصير فلم تقتلون فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين من مبلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وان الله موهين كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عدا ولن تغني عنكم هيتكم شيئا ولو كثرت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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر النواب إن شر النواب عند الله الصم البقر الصم البقر الذين لا يعطلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا يا تجيبوا لله ولرسول إذا دعكم إذا دعكم لما يحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وتقوف إثنتا لا تصيبن الذين ظلموا وَتَغْفُو فِتْنَةٌ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصٌّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تقافون أيه تخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله و الرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فيتنا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 Ketika mereka mengingkari kamu, orang-orang yang mengingkari kamu, mereka akan mengingkari kamu, atau mereka akan وَإِذَا تُتَّلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا قَالُوا لَوْ نَشَأْ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا, إلا ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا أَوْتَادًا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُمْ تَصْبِرُونَ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 أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء, إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يوفقون أموالهم يُنفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسوف ثم تكون عليهم حسرة ثم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ انْتَزَعُوا فَلَن فَإِنْ انْتَزَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنُونَ وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير إذ ألم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ولو Walau tawaradtum lakhtalaftum Fi الميعad Walakin Walakin ليقضي Allah أمرا كان مفعولا ليغلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علي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 إذا لقيتم فيها تم فثبتوا وذكر الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيع الله واطيع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 والله بما يعملون محيط واتزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان فَلَمَّا تَرَى الْفِئَأْنِكَ صَاعَلَ عَقْبَهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونِ إِنِّي أَقَافُ اللَّهَ الله شديد العقاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّى أولاه، غرّى أولاه.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 وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله وان الله ليس بظلام للعديد كذابع لفرعون والذين من قبلهم كذرو بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأفوسهم وأن الله سميع عليم. حتى يغيروا ما بأفوسهم وأن الله سميع عليم. كذئب في الرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ عَانَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ثمّ ينقضون عقدهم في كل مرة، وهم لا يتّقون. فإنما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإنما تخفن من قوم خيانة. إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم, إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم استطعتم من قوة من قوته ومرباط الخيال ترهون بغي العدو الله وعدوكم وخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم.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 عوك فان حسبك الله هو الذي هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والالف بين قلوبهم والالف بين قلوبهم لو ان Lau aku fakut mana di bumi semua, mana Allah terbentuk hati di dalam, walau Allah, walau Allah Allah terbentuk di antara mereka. Innuhuz, aziz, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفطرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرا 100 صابره يغلب 200 وان يكن منكم 1000 يغلب 2000 يغلب 2000 باذن الله والله مع الصابرين وما كان لنبين أي يكون لغو أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتابهم من الله سبق لمسكم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 الاسرا يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم ياتيكم خيرا مما اخذت منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك لقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وحجروا وجاهدوا وجهادوا بأموالهم وأوفتهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى, حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النص إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوا إلا تفعلوا تكون فتن في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وغاجو وجاهدوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا لا إِنَّهُ أولئك بعض أولئك والذين آووا والذين آمنوا وغاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وولو الأرحام